ذر بأس شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا ويُنظر الذين قالوا تخذ الله ولدا ما لهم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا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 رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أمدا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 دونه إلها لقد قلنا إذا شققوا هؤلاء قوم اتتقدوا من دونه آله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من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 وترشّمّس إذا طلعت تزأر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ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 أيُّها أزكى طعاماً فاليومَ أَيُّها أزكى طعاماً فاليَتكم بِرزقٍ منهُ وليتلطف ولا يَتلقّف ولا يُشرّن بكم أحدٌ إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن السَّاعَةَ لا ريب فيها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 ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم إلا مراا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل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 ولا تطع من أوفى ما قلبه عن ذكرنا والتابع هوى وكان أمره فرطاً وقل الحق من ربكم فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فليكفر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 متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وراء وحفثناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرا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 الساعة قائمة ولا إرضدت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة 126. ثم سواك رجلا 127. لكن وَلَا الله ربي ولا أشرك بربي أحدا 128. ولولا إذ جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك ما لو ولد إن تراني أنا أقل منك ما لو فعسى ربي أن يأتيني خيرا من ناتك ويوصل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له قلبا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 الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضلب لهم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 أَفَتَتَخْذُونَهُ وَذُرِيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِأَسَلِ الضَّالِ مِنَ بَدَلَ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كنت طُمَّتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضَدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أن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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجلنهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَيْنِ مَكَثَا مَا نَفْعَلُ هَٰذَا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ ما جاوزا قال لفتاه آتنا غداء أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب قال أرأيت إذ أتينا إلى الصخرة فإن إن نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبر فارتدى على آثارهما قصصا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 فانطلقا حتى إِذَا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إن ك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذرا.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 أما سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا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 ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه منه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 وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما ما من وَعَمِلَ وعمل صالحا فله جزاء من الحسن وسَمَّى قُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَى ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا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 يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خيرا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 فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا وَأَرْبَطْنَا جَنَّمَا يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخفرين أعمالا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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً كانت لهم جنات الفردوس نزلاً قاولين فيها لا يبغون عنها حولاً